دبر <متحدث> الخاطر اسغلو انا شاغنا وباحملو لو دي الطلب تاع عيوني ليه بس يا حنانا اوصلو Deze ja, ze lachen, besmouw, neder, Ja, zie al رابيع وصه انا انت الامان في مولى انا انا مهما اشتا اشتا معاك انا تلقاني ناره حاضر انت العمور تستاهلوا جبر الخاطر اقبلوا Ik heb het niet ik heb het niet gehoord, ik ik أبر الخاطر أحمله انا عشوقنا ما بحمله لو جيت طلعت عيوني له بس كيف حنانه أوصله بس حنانه أوصله بس كيف حلاله